البراني وشمالنا انتي سبابية خيدية في جميع المحانة يري رأيك وانا رأي دايرا هم. شوفوش كون الخاسر في عقب الزمان وشوفوش كون اللي خاسر في عقب الزمان افراح ودنا قلبي يا ودي نتخلقى باش نشوفكا ونتهضر منين تغيبي اللي زرديه راني في القلب واش ما انتي سبب حياتي في جميع المعاناه تجري رايك وانا راي داير انا اشوف وشكون خاسر في عقب الزمانه اه ايه اشوف وشكون اللي خسرنا؟ هبالك قلت انا من بعد تتربيه لسه لان اقلشتكا نجيبلك ملي تبطل بيا كدرتيه راني في القلب وواش منها انت سبابيه يا طفله في جميع سبحانه ديري رايكا وانا رايي دايره Ik ben Ik ben عشالك نايف تهلي وحبابي قصدت اهلك وطلبت ايدك وعشتي من مكتوبي اللي درديه راني في القلب واشم همنا ياه ودي سبابيه خايفيه في جميع المحالي ديري رايك وانا شكونا الخاصرة في عقب الزمان يا عقب الزمان شكونا الخاصرة في عقب الزمان